وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربا ولعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون وأن هذا طراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتطيلا لكل شيء وهدى وَْودَ وَرحمَةَ لعََّهُ بِق إ رَبّ يمِنون وَهذاتِتَابُنَ زَلناهُ مُبوَفُ تَتدَبِعُهُ وََّقُول عَن لكُم تُحمُون أَ تَقولُ أَن تَقُ إَِّنَا تابع على طائفتين من قبلنا وان كنتم وان كنتم عن دراستهم لغافلين او تقولوا لولما انزل علينا الكتاب لقمنا اهداه فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سَنُجزي الَّذِينَ يَفْتَرُونَ العذار بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي ذعو آيات ربك يَوْمَ يَأْتِي ذُؤْبُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا مَّانُهَا لَمْ تَكُن لَّامَتْنِ من قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِذِى مَا لَهَا خَيْرٌ قُلْ إنا إِن تَظُرُّوا الذين ترقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء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 وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تجر واجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف لغض ورفع بعضكم سوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْإِخْلاَصِ صَادَ كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي قَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتَ ذِكْرَهُ وَذِكْرَانِ الْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَم يوم قوم ياسين اهلكناها فجاء اهباسنا بياتنا وهم قائلون